يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ تَبَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تفيا قال إنما أنا رسول فَكُنْ لِي أَهَبَ لَكِ غُلَامًا بَكِيَّا قَالَتْ إِنَّ مَا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَغِيَّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ آمُكِ هُوَ عَلَيَّ هين وَإِنَّ جَعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَغَتْ بِمَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نكيا من فيها فناداها من تحتها فَاحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ ثَرِّيَا وَهُزِيلٍ إِلَيْكِ بِجَرْعٍ نَقْلَةٍ تَسَاقِطُ عَلَيْكِ رَطْبًا